Book 2. Sesdesmit Astoņi Femania Tun Wasitun Femania Wasitun Leels Mas Kabir Sarir Kabir Sarir Leels un Mas. كبير وصغير كبير وصغير زيلونيس اير ليلس الفيل كبير الفيل كبير الفأر صغير تومش اونغيش مظلم ومضيء مظلم ومضيء نكت ايرتومشا الليل مظلم الليل مظلم دينا ايرغايشا النهار مشرق النهار مشرق وات كبير السن وشاب كبير السن وشاب موسو vecs tās ir ļoti vecs jēduna kbiru sani jiddan jēduna قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا سكايست ونقليت جميل وقبيح جميل وقبيح تاورينيس ارسكايست الفراشة جميلة الفراشة جميلة زير نقليس Ir neglīts. Elan kabut kabiha. Elan kabut kabiha. Rasens un tievs. Semin samīn Semin wanahief. Sint kilogramus smaga sieviete ir resna. Imra atun Miata kīlu, hiya samīnā. Imra a waznuha miata kilo, hiya samina. 50 kilogramus smaks virietis ir tievs. Rajulun, waznuhu, kamsuna kīlu, hua nahif. Rajul waznuhu, kamsuna kilo, hua nahif dargs un lēts gāli thaman wa rakhīs gāli al-thaman wa rakhīs الجريدة رخيصة